السابع تعذر استعمال الماء إما لعدمه أو لخوفه باستعماله الضرر وشرحنا معنى قول المؤلف الفرق بين عدم الماء أو المنع من استعماله بسبب الضرر واستدل بذلك بقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا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 على أن المسافر إذا كان معه مع معه ماء فخشى العطش أنه يبقي يبقى مائه للشرب ويتيمم مسألة دي أتبرضو من المسائل المهمة اللي هي تمنع استعمال الماء بسبب العطش. يعني هو ذكر أول سبب العدم وجود الماء تاني حاجة الضرر ثالث حاجة العطش. بس اشترط في العطش ده إن هو يبقى اللي ده آدامي محترم أو محترمة. ما هو معنى المحترم في الفقه إحنا عارفين إن الواحد المحترم عندنا يبقى راجل محترم فيه راجل مؤدب وذوق وكده إنما المحترم في الفقه ده بيبقى له معنى تاني خالص اللي هو معترم يعني معصوم المال والنفس والدم ده اسمه محترم يبقى المحترم في الفقه هو المعصوم سواء بقى مسلم نصراني أي حد بيبقى معصوم عصمة الآدمي في الدم أن يكون مسلما أو ذميا تجري عليه أحكام أهل الزم ده يبقى محترم أما المحرب أو المعاهد محترم المستأمن محترم الذمي محترم التلاتة دول محترمين المحترمين بالفقه يعني إنما في منهم مش محترمين طبعا في الأيام اللي احنا شايفينها دي كتير منهم مش محترمين ف الشق الثاني بقى هو المحارب المحارب اللي هو الكافر الذي ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة فده مش محترم يعني يجب قتله والبهيمة المحترمة اللي هي البهيمة التي يحرم على المسلم قتلها الخنزير مش محترم الأسد والنمر مش محترم اللي هو السباع الضارية الفقر والحيه مش في خمس فواثق يختارنا في الحل والحرم دول مش محترمين برضه في في المعنى الفقهي يعني ها ايه لا الكلب محترم بس الكلب العقور مش محترم ماشي بدليل أن ان الله عز وجل غفر لبغي سقط كلب فلولا أنه محترم النفس لا لم لم تمدح يعني فلو إن واحد لقى كلب محترم وبعدين عنده ماء يتوضع به يا كلب يشرب يقدم الكلب على وضوئه أو أي حيوان محترم فهذا معنى كلام المؤلف وهذه المسألة فيها إجماع ابن المنذر نقل الإجماع على يبقي ماءه لو خاف العطش في نفسه أو في أدميه محترم مسألة أخرى من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم أنا عندي ماء لا يكفي للطهارة لا يكفي للطهارة يعني ماء قليل جدا مثلا أنا بتوضب كبات مية هي نص كبات مية يقينا أنا مش هقدر أتوضع بها الحنبلة قالوا لا يتوضع لغاية ما يقدر يمكن ربنا يبارك فيها فإن لم يكفي يتيمم للباقي وبعض أهل العلم قال لا لا يلزمه ويبقي هذا الماء ويتتيمم وهو في حكم من لم يجد الماء وهو هذا الراجح إن من وجد ماء يكفي كأنه لم يجد الماء خلاص لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيمموا وهو في الحقيقة ولم يجد الماء الذي يكفيه ماشي كمن وجد ماء لا يجوز أن يتصدق به ماجد وجد ماء طاهر يبقى كده اسمه وجد ماء لا ما وجدش ماء يبقى كأنه لم يجد الماء لقوله تعالى هو بقى بيستدل على كلام الآيال ده بإيه بإذا أمرتكم أم بأمر فأأتوا منه ما استطعتوا وهو هنا يأتي منه ما استطعت لقول أن الحديث ليس فيه ذلك إنما الحديث فيه أنه يأتي الواجب بقدر ما يستطيع ما فيهوش أنه يهدر الماء الذي يعلم يقينا أنه لا يكفي لعله يبقيه للشرب طيب مسألة تانية وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم محافظة على الوقت قاله الأوزاعي والثوري وقيل لا يتيمم لأنه واجد للماء وهذا قول أكثر أهل العلم قال فمعناه في الشرح وغيره لا يعني غير المسافر لا يفعل ذلك المسألة دي معناها إن واحد مسافر وضاق الوقت وعلم أن النوبة النوبة اللي هي ايه نوبة الماء كأن مثلا هو مثال مخصوص واحد قاعد والماء حتيجي كأن في نوبة ماء يعني أو دوره مجاش واقفين في دور طويل على بير وهو عارف ان دوره لن يأتي إلى البئر إلى الماء إلا بعد ايه انتهاء الوقت فهو دلوقتي ضاق به الوقت يا يصلي في الوقت بتيمم يؤخر الوقت ويصلي بوضوء يبقى كده هو مزنوء بين وقتين الحنبلة قالوا عدل إلى التيمم التيمم وحافظ على الوقت الجمهور قالوا لا مدام واجد ماء يبقى ينتظر لغاية ما يصل إلى الماء ويتوضأ ويصلي بماء يعني الجمهور قالوا لا يتمم لأن وجد الماء والحنابلة قالوا لا يتمم حفاظا على الوقت يبقى أنت زي ما أنت شايف كذا المسألة يا إما يضيع واجب يا إما إيه يبقي واجب يعني هو محترب واجبين يا يتمم مصليف الوقت وحفظ على الوقت يا يضيع الوقت ويحفظ على الوضوء أنه أقرب الجمهور قال لا الوضوء أولا من الوقت والحنابلة قالوا لا التيمم أفضل الوضوء ليس لأن الوضوء له بدل إلى التيمم والحفاظ على الوقت أولا، ولكن الآية بتقول فلم تجدوا ماء فتيمموه مطلقه كده، وهو وجد الماء يبقى لا يتمم، فهو معزور كالمحبوس واحد محبوس ومش قادر يصلي وضخ وضاع الوقت، لو كان الوقت ده يجمع يبقى خلاص فيه إيه ساعة خلاص، وقول الجمهور أقرب والله واعلم ولكنه يحتط ويتيمم ويصلي في الوقت وإذا جاء الماء عاد عاد الصلاه اعاد الصلاه يعني يجمع بين القولين احتياطا يعني انما الراجح ان هو الحفاظ على الوضوء اولى من الحفاظ على الوقت غيره لا يعني غير المسافر لا هما الحنابلة بيبيحوا الكلام ده في المسافر بس فعشان كده قول الجمهور قوي لأن المسافر دلوقتي كالحاضر يعني استفر الآن وجود الماء في يسير لقرب البلاد وسهولة الحصول على المياه ولو فاته الوقت ومن في الوقت أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره لا يجد غيره ما ثم إن تيمم وصل لم يعد دي مسألة ثانية المسألة الأولى خلصت وغيره لا ولو فاته الوقت خلاص هنا حط نقطة عندك فصلة آه وغيره لا ولو فاته الوقت عندك كده لا اعملها فصلة ولو فاته الوقت نقطة يبقى كده الجملة انتهت الـ الـ لو بقى كلها على بعض وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروجه عدل إلى التيمم وغيره لا ولو فاته الوقت خلاص وغير المسافر لا يفعل ذلك ولو حتى فاته الوقت ده معنى انتهت كده المسألة نقطة ويبدأ في مسألة تانية ومن في الوقت أراق الماء يعني ومن في الوقت وأراق الماء أو مر به يعني هي أراق الماء هي اختصارا هي معناها وأراق الماء يعني ومن كان في الوقت وأراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرمه ثم إن تيمم وصلى لم يعد معنى الكلام إيه؟ واحد في الصحراء وفي الوقت الظهر ردا ولسه بإلو وقت لغاة العصر ومعه جركن مية يتوضى منه ويشرب منه فجئ فتح الجركن مكبه أهي ومن في الوقت وأراق الماء هو حالية يعني وأراق الماء أو مثال تاني مر به وأمكانه الوضوء ولم يتوضى مر بالماء وهو في الوقت وأمكانه الوضوء يستطيع الوضوء وقال لا مش متوضي وأمكانه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره وهو عارف أنه مفيش فيش حاجة بعد كده حرم عليه يأثم وإن تيمم وصلى لم يعيد خلاص كده أضرب الصورة تاني واحد ماشي في الصحراء ومعه ماء وبعدين قال إيه طيب أنا حكب الماء وهو عارف أنه مفيش فيش ماء تاني الرجل ده حكمه إيه يأثم يحرم عليه لأنه عارف أنه ما ماء وأن الماء ده يجب الوضوء به ثم بعد ذلك دخل بقى الوقت عليه وعايز يتوضأ ملقاش الماء اللي هو كبه وبعدين ايه؟ تيمم يصح تيممه ويصح صلاته ولا يعيد الصلاة ويأثم لتركه الماء أو لتفريطه في الماء ده معنى كلام خلاص؟ ومن, ومن في الوقت وأراق الماء أو مر به وأمكانه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره حرم لتفريطه ثم إن تيمم وصل لم يعيد لو تم وصل لم يعيد لأنه أثم بذلك والتيامهم صحيح لأنه غير وجد للماء في أحد الوجهين والثاني يعيد لأنه مفرد في قول ثاني عند الحنبلة أنه يعيد لأنه مفرد ولكن المذهب على أنه لم يعد, لم يعد قاله في الشرح الشرح المين أفكركم تاني بقى شرح ده كتاب شرح الكبير على المقرع لابن أبي عمر ابن أبي عمر ابن قدامى اللي هو ابن أخي ابن قدامى ومن خرج من مصر إلى أرض من أعماله كالحطاب ممن لا يمكنه حمل الماء معه لوضوئه ولا يمكنه الرجوع ليتوضأ إلا بتفويت حاجته صلى بالتيامم ولا إعادة قاله في الشرح ده بيضرب مثال تاني بقى من خرج من مصر إلى أرض من أعماله مصر وأعمال مصر مصر اللي هي المدينة الأعمال اللي هي الوحدات المحلية النواحي وحدات محلية قرى كالحطاب حطاب سكن في المدينة بيذهب إلى الريف ليأتي بالحطب حطاب أياميهم كان ليه صورة كده أنه هو بيأتي بال... بال... بال... بال... بال... بال... بالبلطة ويذهب إلى الغابة الغابة دي من أعمال المصر غابة يعني ويصعد على الأشجار ويقطع الحطب وال... وغير ذلك ثم يرجع إلى مدينة يبيعه فممكن يفضل طول النهار فين؟ في الغابات أو في الأماكن دي طيب هنقوله وانت رايح بقى لازم تشيل مية عشان تقدر تتوضى فهو بيقول هنا لا يلزمه لا يمكنه حمل الماء معه للوضوء لو كان يمكنه يلزمه لو كان معاه عربية وعربية نصنقل مثلا ومعاه جيركن يحط فيه جيركن ماء للوضوء يلزمه إنما لو ما لا يمكنه حمل الماء معهش عربية وبيروح على رجله وبيجي مثلا على ركوبة حيوان ولا حاجة لا يمكنه الرجوع ولا يمكنه الرجوع ليتوضى إلا بتفويت حاجته صلى بالتيمم ولإعادة إلا بتفويت حاجته يعني عشان يرجع تاني يتوضى هتفوت حاجته ويضيع عليه الوقت صلى بالتيمم ولا قال له في الشرح دي كل دي أمثلة من الأمثلة اللي هو يجد الماء ولا يستطيع أن يتوضأ لعذر العذر ده ممكن يكون مرض ممكن يكون عطش ممكن يكون فوات الوقت قبل أن تصل إليه النوبة دوره ممكن يكون تفريطه أنه يكبه وممكن يكون عمله وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وإن وجد محدث ببدن وثوبه نجاسة ماء لا يكفي لا ماء لا يكفي وجد ماء لا يكفي خلاص وجد محدث محدث ده ايه فاعل صح ببدني وثوبي نجاسة نجاسة ماء لا يكفي وجد محدث ماء لا يكفي ببدنه وثوبي نجاسة ماشي أيوة صح يعني فيه في بدني نجاسة وثو نجاسة وهو محدث وهو لا يجد ماء لا يكفي للثلاثة دول يعني هو عايز يغسل بدنه ويغسل ثوبه ويتوضأ خلاص ثلاث حاجاته ومش لاقي ماء يكفي للثلاثة يبقى ماء لا يكفي مفعول به وجب غسل ثوبه ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلا تيمم هو إن الترتيب قال إيه غسل الثوب الأول ماشي ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر وإلى تيمم نص أحمد على تقديم غسل النجاسة قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا ويصح التيمم لكل حدث لعموم الآية المسألة اللي فاتت هو ليه قدم الغسل الثوب على غسل البدن مش مفروض طبيعي لو انت المسألة دي مش موجودة اونا سألتك هتقول الاول يغسل البدن لان ما هو جلده لازق فيه مش هيتشال انما الثوب ممكن يغيره صح وبعدين يتوضأ لان الوضوء له بدل تامن فبيجيب الترتيب كده بس ليه الحنابلة قالوا يغسل الثوب الاول قبل البدن ليه البدل الحدث الحدث النجاس. صح الحنابلة بيقولوا كده فعلا بيقولوا إن التامم ممكن يتامم للنجاسة فعشان كده النجاسة ممكن تترفع مع الحدث يعني بيعملوا إيه يعني واحد عنده في ثوبه في بدنه نجاسة وعايز يتوضى يوم جاي عامل مخفف النجاسة بالطراب ومتيامم مرة واحدة يتشلثني ولما أحمد قال إذا كان التيمم إذا كانت التامم بيزيل الجنابة يبقى مش هي ليزيل النجاسة ولكن الرد عليهم إن النجاسة عين عين لا تزال والتيمم عبادة والعين لا بد فيها من ماء عين النجاسة يعني والراجح إن هو يبدأ ببدنه الأول يغسله ثم بعد ذلك إن وجد يغسل الثوب وإلا صلى على حسب حاله لأن الصلاة بالنجاسة في ثوب النجس مع بعذر تصح هنا بيقول بقى وصح التعمم لكل حدث يبقى الص... اللي, اللي, اللي فاتت ديت دي مسألة الحنبلة خاصة بالحنابلة والرجح اللي هو قول الجمهور إنه هو يخسل البدن الأول ثم السوب وصح التعمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن هي دي بقى المسألة اللي كان بيقول عليه يعني وصح التعمم للنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن لأنها طهارة على البدن مشترطه للصلاة فناب فيها التيمم كطهارة الحدث قال في الكافي قال أحمد هو بمنزلة الجنوب الكافي المين لابن قدامى كتاب ده يا أخواننا كتاب من الكتب التراثي المهمة جدا ابن قدامى أبدع فيه وأبدع في المغني وقلما لما تجد الكتب بهذه البساطة في الفقه يعني هو كتاب الكافي بسيط ما هوش الفوش الفوز مغلقة كثيرة وفي نفس الوقت مشحون بالأدلة لا يكاد ها الكافي في فقه الإمام أحمد في فقه الإمام أحمد في ليه كذا طبعا أفضلهم طبع الدرهجر إن ما كانش مش موجودة يبقى دار العقيدة هو يعتبر ملخص للمغني ليه لأنه هو تألف بعد المغني هو ابن قدامة كان عامل مدرسة يبدأ فيها بالمقنع ثم باليبدأ فيها بالعُمدة ثم بالمقنع وبعد المقنع الكافي وبعد الكافي المغني مدرسة كده يخش سنة أولى وثانية وثالثة ورابعة أولى يخلص العُمدة العُمدة ده بسيط جدا تاني حاجة المقنع المقنع ذكر فيه روايات أحيانا في روايتين أو وجهين أو كده الكافي ذكر كل الروايات هو هو التزم وألزمه نفسه بكل الروايات ولم يلتزم بذلك يعني أحيانا بياذكر في روايتين وفي أكثر مع ذكر الأدلة كل رواية ورد على الرواية الأخرى فيبقى يعتبر عبارة عن فقه مقارن بس داخل المذهب عشان يزيل من الطالب مسألة التعصب للحنابلة وبعد كده الخلاف العالي بقى الخلاف العالي ده اللي هو مش ال القمل بس لا الخلاف العالي اللي هو القمل الأربعة ومن قبلهم يعني الصحابة وغيرهم ذكر فيهم الخلاف مع فيها ومع الأدلة والرد عليهم. بأسلوب بسيط جدا. فالكافي اتألف زمن تأليفه بعد المغني فكان أتقن من المغني أتقن منه في تنظيم وفي تنظيم العبارة والترتيب والأسلوب رغم أن الأسلوب مشابه للمغني كثيراً يعني اللي يقرأه ويقرأ في المغني يحس أنه هما الاثنين بالضبط كلام واحد والمغني زياد عليه الخلاف العالي فهو كبداية للمغني كويس جدا يعني ليقرأه كويس ويهضمه جيدا هيقرأ في المغني بسهولة جدا ويبدأ ينطلق في كتب الفقه المقارن بسهولة المنار السبيل الشيخ إبراهيم ابن ضويان اختصره من الكافي واللي قال الكلام ده الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى قال يكاد يكون اختصار للكافي هو بينقل العبارات من الكافي بنصها حتى فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصحك تيمم قبل استدمار أنت تامم ملها يعني للنجاسة قبل أن يخففها لم يصح التيمم يبقى يشترط في التيمم للنجاسة أن يزيلها ما أمكن تخفيفها ثم يتأمم لها طبعا المسألة دي من المفترض آه يتأمم بنية رفع بنية الصلاة ويتامم مرة تانية بنية رفع النجاسة المسألة دي من مفردات الحنبلة انفرض بها الحنابلة ولم يوافق عليها أحد من الأئمة الثلاثة وراجع خول الجمهور من الأئمة الثلاثة أنا كلمتكم قبل كده عن المفردات مش كده ماشي كلمة مفردات ديت ده لفظ متأخر أنشأوا الفقهاء لما حبوا يقارنوا بين المذاهب فالمذهب الحنبلي ليه مفردات على الأئمة الثلاثة المذهب المالكي ليه مفردات على الأئمة الثلاثة والمذهب الشافعي كذلك والمذهب الحنفي كذلك وظهرت فكرة المفردات تقريبا في القرن السادس حينما بدأ ينتشر المذهب الحنبلي في الشام وفي الجزيرة نعم وبعدين الشفعية بدأوا يحتكوا بالمذهب الحنبلي فالشفعية خصوصا الكيل الهراسي ما كانش راضي عن المذهب الحنبلي إطلاقا كده فألف الكيل الهراسي مفردات الإمام أحمد وقال ابن عقيل أنه ظلم الإمام أحمد فيها في هذه المفردات يعني. فابن عقيل ألف وده أول من ألف في المفردات ورد على الكيل هراسي في المذهب الحنبلي. والضاع كتاب مفردات ابن عقيل ولكن نقل منه في الانصاف الإمام المردوي كثيرا لغاية كتاب النكاح اللي وجده يعني. وبعد كده ضع كله حتى كتاب النكاح ضاع ولكن نحن بنجيب منه من المفردات من كتاب الانصاف. وبعد كده كتاب ابن عبد القوي ألف في المفردات وبرضه مش موجود ودلوقتي اللي موجود منظومة العمري في المفردات ألف بيت تقريبا في مفردات المذهب الحنبلي شرحها البهوتي في كتاب المنح الشافيات في شرح المفردات كتاب قيم ودي مفردات اللي موجود على أمة الثلاثة الثامن أن يكون بتراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد ده الشرط الثامن أن يكون التامن بتراب والتراب ده ليه شروط أنه يبقى طهور ومباح وغير محترق, محترق له غبار يعلق باليد كم شرط أن يكون بتراب ده الشرط الأفضلاء ويشترط في التراب أن يكون طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد خمس شروط في التراب تراب طهور خرج منه التراب الطاهر والتراب النجس التراب الطاهر مثاله ايه الجبس والاسمنت ده تراب طاهر التراب الطهور مثاله تراب الارض تراب الحرف تراب اللي ينفع يتزرع فيه تراب الحرف اما التراب الطاهر التراب الذي لا يزرع فيه جبس رمل ذكر لا الرمل من التراب التراب الطهور اسمنت أو جبس أو جير أو غير ذلك وأيضا قالوا من الطراب الطاهر الحنبلا يعني قالوا طراب استعمل في رفع حدث ودي من العجائب لأن عندهم من التامو لا يرفع الحدث فكيف يقيسونه على الماء في رفع في في أنه يكون مستعمل قالوا طراب المستعمل يعني طيب الطراب النجس مثاله طراب وقعت عليه نجاسة ولم يطهر لسه مبلول بالنجاسة ولم يطر ده معنى التراب الطهور مباح ما يبقاش تراب مغصوب من أرض مخصوبة لابد أن يكون تراب مباح ملك للناس كلها زي الأراضي التي لا, لا ملك الدولة يعني لا تمتلك لأحد زي تراب الشارع مثلا غير محترق عشان ما يبقاش لو احترق مش هيخرج هيبقى لا مش هيبقى مش تراب بقى هيبقى طب أحمر ماشي؟ لو احترق هيخرج على صفة التراب إلى صفة أخرى له غبار خرج منه تراب الحصة الحصة اللي هو لو أنت تراب في إيدك كده ما علقش حاجة في اليد ويعلق باليد الغبار ده خرج منه الغبار الكف... الكبير اللي هو الرمل أو الزلط للآية قال ابن عباس الصعيد تراب الحرف والطيب هو الطاهر قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قالوا بقى كلمة منه هي اللي حدث لنا الأربع شروط دول النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور يبقى نص على إن الطراب هو الطهور في الأرض يبقى لازم يكون إن الإنسان يت... لابد أن... إذا أراد أن يتيمم يتيمم بتراب الأرض وكلمة منه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه طب هيمسح بوجهه منه إزاي مش لازم يعلق بإيده هو هيحط وجهه في التراب ويمسح لا هيضرب إيده ويمسح منه يبقى لازم من التراب يعلق باليد عشان إيه يصيب ال... يصيب الوجه وما لا غبار له لا يمسح بشيء منه لن يوجد حاجة فيها تراب أنا ممكن أمسح في الهوى كده وتيمن من الهوى صح؟ بس ما خرجت من الآية لأن الهواء ما هيش صعيد وما فيش منه ما فيش من الهواء علق بيدي وقال الأوزاعي الرمل من الصعيد وإن ضرب يده على لبد اللبد اللي هو صف خروف ضرب كده فطلع تراب ينفع يمسح يمسح بيه أو شعر أو شعر الشعر اللي هو الشعر يعني في اللغة مفتوحة العين نحن نسميها شعر في اللغة يعني إنما هي في اللغة الفصحى شعر بفتح العين زي بشرة أو بشرة بفتح الشين أو شعر ونحوي أو مثلا واحد سجادة مثلا عنده في البيت فيها طراب ضرب عليها أو مثلا الكنبة مثلا يجي ضرب عليها ضربة طلع طراب يمسح بيها البطنية لو فيها طرب برضو بس مريض في مستشفى وبطنية فيها طرب لازكيد في المستشفى العام يعني. <تصفيق> <تصفيق> لو يجيبوله طرب يقدر ماشي لو يمسح أي طرب جنبه ما يدرش خالص الفقهاء يقولوا يجوز له أن يمسح على أي صعيد الحيطة يعني ممكن يضرب الحيطة لو عجز عن الطرب يجوز أي صعيد صخر حيطة بلاط يضرب اللي في إيده يضربه بس ما ده الأفضل إنما فرضا إن هو حظه أنه هو في مستشفى نظيفة يعني ما بيدخلش رمله ويعني وبينظفه كل يوم يعني يضرب أي حاجة قدامه يعني حيطة فعلق به غبار جاز يعني لو ضرب الشعر أو اللبد أو غير ذلك فعلق به غبار جاز حتى ابن قدامه ضرب مثال قال لو فرض نواقف كده عايز يتيمم قامت عاصفة فيها طراب ريح خمسين مثلا فصمد إليها عمل إيده كده لغاية ما إيده تملت طراب وجاء مسح بها وجهه وكفاي قال يجزئه بس ما مسحش لازم يمسح آه زي لازم يمسح لأن الآيب تقول فامسحه بوجههكم فلازم حتى لو وشه فيه طراب لازم يمسحه كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربة بيديه الحائط ومسح وجهه ويديه. فبسحه بوجوهكم وأيديكم. مسح الوجه الأول ثم اليد. والترتيب فيه مش واجب. يعني ممكن يمسح يده الأول ونكف وجهه. ينفع، آه. حتى لو في الضلة آه مش مشكلة. آه ممكن يكون تراب مخصوب مخصوب يعني أروح أسرقه من أرض مش مش ملكي هيبقى تراب مخصوب على الماء المخصوب يعني قياسا على الماء المخصوب إحنا بلا بقيسو عليها الماء المخصوب لا يصح الوضوء بها والتراب المخصوب لا يصح التهامن به لا ناق لا الجزء في وجهه أو استعمله بدون إذن صاحبه؟ لا الحنبلا بمنعه، الحنبلا بمنعه ويقول إنه هو لا يصح الوضوء به. طيب، فإن لم يجد ذلك، ذلك اللي هو التراب يعني، صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاة على ما يجزء ولا إعاده، لأنه أتى بما أمر به. سموها صلاة فقد الطهرين واحد لم لا لائماء لا لا ولا لئي لا تراب هيصلي على حسب حاله مش يسقط الصلاة يصلي زي ما هو كده ب بحدثه على حسب حاله بس الحنابلة قالوا إباء ولا ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ليه قالوا كده قالوا لأن دي حاجة ضرورة والضرورة تقدر بقدره ولكن ما يباح له الفرض يباح له الايه النفل واحد بالعكس ده هو يعني محتاج للنفل أكثر ده واحد للا إماء ولا طراب ده قاعد فين ده أكيد قاعد في مكان يصعب الحياة فيه عاجز عن الاستعمال الاتنين ممكن فهذه الحالة برضه يحتاج إلى صلاة أكثر يعني ولا إعادة يعني أدى ما عليه لأنه أتى بما أمر به كمن حبس مثلا في صندوق زجاجي محبوس في صندوق زجاجي ولا يستطيع لا يتيمم ولا يتوضى وعايز يصلي أوه. أكيد في بلاط مزايكم. تحت السرير, السرير بلاط مزايكو سوى بس لو بس تحت السرير حيعرفها من غير بلاصه لحاجه هيلاقي اطراف كتير يعني وواجب التيمم التسمية وتسقط سهوا قياسا على الوضوء طبعا هم بيقيسوا التيمم في الوضوء في كل حاجة رغم ان ان هم ما بيقولوش ان التيمم رفع الحدث بيقولوا ان هو مبيح للصلاه وفروضه خمسة يبقى واجب التيمم التسميه كالوضوء وفروضه أركانه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين الكوع اللي هو ايه الرزخ. ده كوع الكوع اللي هو اللي, اللي بره اللي جوه واللي بره الكرصوع ده الكوع وده الكرصوع ده الكوع اللي جوه فبيقول يغسل يده إلى الكوع بس المعصم كله أو الرصقه كله يسمى كوع للآية واليد عند الإطلاق في الشرع تتناول اليد إلى الكوع بدليل قطع يد السارق والسارقة تقطعوا أيديه هما أي يعني إيه بالغاية الكف وفي حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيدك بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ظاهر الكفين هنا نص صريح على أن الكفين هما اللي يمسحوا هو بيرد على مين بيرد على الجمهور اللي قال يمسح الذراعين الشفعية وغيرهم من الجمهور قالوا يضرب ضربة ويمسح الذراعين كده وكده وبرضه الجمهور قال لا تكفي ضربة واحدة لما لابد فيها من ضربتين هو طبعا على كلامهم لا تكفي ضربة واحدة لأنه لما يضرب ضربة ويمسح بها لغاية الذراع هتخلص ف... فالراجح أن الحديث هو ضرب الأرض ومسح وجه... وجهه وظاهر كفيه. الظهر كفين يعني اللي بره. هيجد الوقت للصفة التام. آه مسح الشمال على اليمين يعني مسح اليمين الأول الظاهر اليمين الأول وبعدين مسح اليمين على الشمال وبعدين الوجه ماشي هو نص الحديث هنا مسح اليدين الأول ونص الآية مسح ما يمسح الايه بأيديكم بوجوهكم وأيديكم صح؟ فالآية مخالفة للحديث مش كده؟ عشان كده قالوا الترتيب في التامة مش واجب مفيش فرق آه هو ده البسملة وده البسملة بس احنا أقولنا الراجح في الوضوء مش واجب البسملة مش واجب يعني الواجب والفروض الواجب يسقط سهوا والفروض لا يسقط لسهوا ولا عمدا خلاص زي اللي تأمم بالضبط وزي الصلاة الفرق بين الواجب والركن إن الواجب يسقط سهوا والف والفرد لا يسقط لسهوا والجانب يعني واحد تأمم وناسى التسمية نقول له صحيح طب تأمم وناسى مسح وجهه يبقى باطل خلاص التالت الترتيب في الطهارة الصغرى فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضى أن يتأمم له عند غسله لو كان صحيحا ده برضو التالت الترتيب في الطهارة الصغرى فهلزم أن جرحه ببعض أعضاء الوضوء إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيح واحد إيده مكسورة يبقى ده جرحه في بعض أعضاء وضوءه خلاص وجه في الت... وهو بيتوضى بيقولك يلزم أن يتيمم مش إحنا قلنا أنه هو في الحنبلة في المسحلة الجبيرة قالوا إن هو لو ضح على غير طهارة أو توجوزت محل الحاجة ألزامه أن يتيمم لها هو بيقوله بقى يتيمم لها فين في الوقت في مكانها في ترتيبها يعني يجي هو بيتوضه يجي يغسل وجهه وبعد كده يغسل إيده اليمين الصحيحة يجي عند الشمال بقى يبقى جنبه إيه طراب ينشف طبعا بالفوتة بسرعة عشان فيه ورامه ولاه لو استنى الغاية ما تنشف الأعضاء حقيقة وبعدين يضرب ضربة وبعدين إيه يتيمم ضربة الوجه وضربة الكفين وبعدين إيه يكمل بقى بقيت إيه الوضوء الكلام ده عند الحنابلة فيها مشقة شديدة وبعدين فيها مشكلة يعني جاب منين الدليل ده يعني حتى شيخ الإسلام التامية بيقول الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة مين اللي قال إن الفصل كده؟ ولكن الحنابلة لما حطوا القواعد وبعدين بدأوا يرتبوا عليها حطوا القاعدة ديت عشان تمشي على قواعدهم إلا إن ما فيهاش دليل والراجح إن الترتيب الص... بينها وبين الطهارة ليس واجب الرابع المولاة فيلزم لا الراجح عدم الكلام ده غلط الصحيح إنه هو يمسح عادي ولا يتأمم لأن احنا في المسح على الخفين والجبيرة قلنا أن التأمم للجبيرة أصلا ما وردش بدليل وأن الراجح هو يمسح على الجبيرة في جميع الأحوال ففي الحالة دي برضو هيمسح على الجبيرة ولا يتأمم ليفصل بينها الرابع المولاه فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تأمم فرضنا الوقت خرج لما يجي بقى طبعا التأمم بيبطل بخروج الوقت والوضوء لا يبطل بخروج الوقت فقال له هنا إيه بقى؟ فقال يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عن الوضوء عند كل تيمم ماشي لما يخرج الوقت الوقت هلزمه أنه هو يتيمم للجرح وفي نفس الوقت يعيد الوضوء مرة أخرى عشان المولاه قال في الإنصاف وقال الشيخ تقي الدين لا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره وقال الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعة فإذا خرج الوقت الذي تيمم فيه لبعض أعضاء وضوئه أعاد التيمم فقط الخامس تعيين النية لما تيمم له من حدث أو نجازة فلا تكفي نية أحدهم عن الآخر وإنوا هما أجزاء, أجزاء دي بقى مسألة اللي هي مبني على إن هل التيمم مبيح للصلاة ولا رفع للحدث وإحنا قلنا أن الراجح ان التيمم رفع للحدث فلا يلزم تعيين النية إنما يلزمه يكفي نية التيمم فقط خلاص. إنما الحنابلة والجمهور دي مسألة الجمهور وافق فيها الجمهور إن تعيين النية لابد في التيمم عشان يحدد هل هو يصلي به ولا يكفيه أن يقرأ به قرآن أو غير ذلك فلا تكفي نية أحدهم عن الآخر وحطوا قاعدة كده قالوا إن النية الأعلى تكفي للأدنى ونية الأدنى لا تكفي للأعلى ورتبوها كده الأعلى أعلى النواية نية الفرض ثم النفل، ثم يستوي، ثم الطوف، ثم قراءة القرآن ومس المصحف. فإذا تيمم للفرد له أن يصلي به نفل وجزاه أن يقرأ القرآن وجزاه أن يطوف. وإن تيمم لقراءة القرآن ومس المصحف لا يجوز له أن يصلي النفل ولا يطوف ولا ولا يصلي به الفرض والراجح أنه يجوزه في كل شيء لأن التيمم رافع للحدث وده مزى بالإمام حنيفة خلافا للجمهور طب مبطلات التيمم إيه بقى؟ أول حاجة ما أبطل الوضوء كل نواقض الوضوء مبطلة للتيمم ووجود الماء لقوله تعالى صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير حديث صحيح روى أحمد الترمذي وصحا هذا إذا كان تيممه لعدم الماء وإن تام ما لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده إنما يبطل بإيه بزوال العذر صح الثالث خروج الوقت والمسألة دي مبنية على إنه تام ومرفع مبيح الصلاة لو قلنا رفع الحدث خلاص يبقى الإيه يبقى هو كلامه آه مش آه لا يستقيم مع الدليل روى ذلك رؤية ذلك عن علي وابن عمر وزوال المبيح له زوال العذر وخلع ما مسح عليه خلح ما مسح عليه الجبيرة مثلا جبيرة واحد تيمم ومسح على جبيرة في أثناء, الوضوء في أثناء الجبيرة يعني خلع الجبيرة حنقوله لا أنت لما مسحت على الجبيرة وتيممت كان لعذر فلما خلعت الجبيرة زال العذر يلزمك أن تتيمم مرة تانية والصحيح لا يبطل وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح والصحيح أنه لا يبطل ده, ده دي مبطلات, مبطلات التممم عند الحنبلة والراجح فيها إن الوضوء ما أبطل الوضوء يبطل التمم ووجود الماء يبطل التمم زوال المبيح يبطل التمم زوال العزر يبطل التمم ثلاث أشياء بس لا خروج الوقت لا يبطل التمم خروج وقت الصلاة لا يبطل التمم واحد تامم لصلاة الفجر وبعد كده ينفع يصلي بالتمم ده الشروق ضحى ولا لا عند الحنابلة لا لأنه خرج وقت الفجر بالشروق على الراجح ينفع طيب. إن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت لعموم قوله فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وإن انقضت لم تجب بالإعادة لأنه أدى فريضة بطهرة صحيحة واحد وهو في أثناء الصلاة وجد الماء يعني وجد الماء بأي طريقة هو بيصلي كده بيبص بيبس لأعربية الماء يجت. بطلت صلاةه لأن التأمم يبطل بوجود الماء ووجد الماء يبقى بطل التأمم يبقى بطلت صلاةه وإن انقضت فردنا هو بيسلم على اليمين كده لأعربية الماء, الماء يجب خلاص خلصت الصلاة لأن الصلاة بتخلص بأول سلام على اليمين سهلة إخد انقضت الصلاة يبقى لا يجب عليه الاعادة لأنه أدى فريضة بطهرة صحيحة صفة التيمم أن ينوي ثم يسمي ويضرب الطرابة بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة يفرج الأصابع عشان الطراب يتخلى للأصابع بضربة واحدة لحديث عمار والتيمم ضربة للوجه والكفين والأحوط اثنتان يعني ضربتان بعد نزع خاتم ونحو يعني الخاتم يشيله عشان ايه مش هيتخلله ولكن يعني مسألة الخاتم دي فيها نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلبس الخاتم ويتامم ولم يذكر عنه دليل انه خلع الخاتم خلاص يبقى. نعم يحركه لا التحريك ملوش مدخل التحريك ده في الوضوء بيقولوا يحركه في الوضوء ليه لانه يحركه ما يدخلش تحته اما في الملوش مدخل هنا الا في النزع لان في النزع تراب ملوش صفة السيولة عشان تدخل تحت الخاتم ده صفة السيولة في الماء فقط فهو بيقولوا ينزع ويسيبه فينزع عشان الترب يأتي في مكانه ولكن يعني مكان الخاتم مكان يسير يعفى عنه يعني فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته براحته دي صفة المسحة الواحدة يضرب ضربه بباطن الأصابع هنخلي ده كف اليد ده هيقسمه نصين. نص فيه بطن الأصابع ونص به اللراحة فبيقول هو يضرب ضربة كده مفرجتها لأصابع وبعدين يمسح وجهه ببطن الأصابع وهي مفرجة كده يمسح ببطن الأصابع وبعدين يمسح وكفيه براحتين يجيب ده الأول باليمين يمسح الشمال على اليمين كده بس بالراحة كده وبعدين اليمين على الشمال كده وبقى كده إيه دي ضربة واحدة ضربتين يضرب ضربة للوجه بالإيد كلها وضربة للكفين خلاص ضربتين إن اكتفى بضربة واحدة وإن كان بضربتين مسح بأولاهما وجهه وبالثانية يدي وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار لقول عليه رضي الله عنه ويتلوى ما بينه وبين آخر الوقت طب حذر وله أن يصل بتيمم واحد مشاء من الفرد والنفل لكن لو تيمم للنفر لم يستبح الفرض لقوله إنما لكل مريء ما نوم حجدي شرحناها مش باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس سبع, سبع غسلات وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس من كلب أو خنزير ده باب النجاسة إزالة النجاسة فيها قسمين مهمين جدا ما هي الأعيان النجسة؟ ده أول قص تاني قص كيف كيفية تطهير النجس هو بدأ بتاني قص اللي هو إزاي نطهر النجاسة والنجاسة قسمين نجاسة عينية ونجاسة حكمية النجاسة العينية هي العين الناجسة ذاتها نجس هي نفسها كالبول والدم والعين الطاهرة التي تنجست بسموها نجاسة حكمية فهو بيتكلم زلة النجاسة في النجاسة الحكمية لا مدخل للنجاسة العينية هنا لأن النجاسة العينية دي تجتنب مش مش ولا تزال تجتنب يعني لو وقعت على شيء تنجسه إنما لا تزال منها النجاسة لأن هي عينها نجسة الحنابلة بيقولوا أن يشترط لكل متنجس سبع غسلات ودي من مفردات الحنابلة على لأنه يكفي ما يزيل النجاسة دي أول قاعدة في, في, في إزالة النجاسة بما تزال النجاسة أو كيف تزال النجاسة؟ أو هل يشترط العدد في إزالة النجاسة؟ الحنابلة اشترت سبع غسلات يعني مثلا ودي مسألة صعبة عند الحنابلة ويفرع عليها تفريعات صعبة الفهم نجاسة وقعت على المكتب الطبيعي أنك أنت حتكب عليها مياه صح وتجف وتمسح لو حنبال يقولك لا أنت تعمل كده سبع مرات لا من غير تراب. الطراب اشترط في الكلب والخنزير. خلاص؟ تغسلها مرة وبعدين مرة تانية. ومش لازم الكوباية كلها. مش سبع كوبايات يعني. مسك كل مرة ولا كده. لا مش لازم مسك كل مرة. سبع مرة. سبع آه مرة كده. سبع مرات وفي, وفي الآخر بقى تنظف عشان خاطر تزيل النجاس. ده اشترط عند الحنبل. الكلام ده الحنبل استدلوا عليه بحديث ضعيف. ومرنا بغسل الأنجاس سبعا. حديث ابن عمر. مكتوب عندك في الكتاب. وده ضعيف. وعنه رواية تانيباه ثلاث غسلات لأمره صلى الله عليه وسلم القائم النوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده وعلل بوهم النجاس وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاس على الأرض وده الصحيح وده الراجح والصحيح هنا رواية عند الحنبلة ولكن ما مشهورة المشهورة عند الحنابلة سبع غسلات والراجح إن هو يغسلها حتى تزول عين النجاسة بدون عدد يعني مثلا غسلها أول مرة لأى فيه نجاسة تانية يلزم أن يغسلها تانية لغاية ما تزول عين النجاسة إن شاء الله يكون عشرين مرة لغاية ما تزول عين النجاسة ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيد يصيب الثوب حتيه يعني أن تحكه بأظافرها ثم قرصيه بالأظافر ثم غسليه بالماء ولم يذكر عددا وفي حديث عليه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل ولم يذكر عددا يبقى هو هنا بيستدل على رواة ثالثة وكأن المصنف الشيخ إبراهيم ابن ضويان يميل إلى رواة ثالثة يميل عرفتنا زي هو بيميل إليها لأنه جاب لها كتير جدا والتانية اقتصر فيها في الأدل فاحنا قلنا يميل إليها بس ما رجحهاش أو صححها ولكن اللي رجحها زي شيخ ابن قدامى مثلا رجحها وغير ذلك من الحنبلة رجحوا الرواية الثالثة إلا أن المذهب الصحيح في المذهب هي قول أنها سبعة غسلات وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير ده اشترطوا بقى أن لازم السبعة غسلات دولت في الكلب إن هو تبقى إحداها بطر بتراب طهور أو صابون يبقى عند الحنابلة أن التراب مش تعبدي يجزي غير التراب يعني لو واحد حنبلي ولا الكلب في إناء وجاب برسيل وغسله يقولك يجزي غير الحنابلة قالوا لا ده لازم تراب لأن الأمر فيه تعبدي والتراب ملوش معنى الحنابلة قالوا معنى التراب إيه إن هو بينظف لأن الطراب خشن والخشونة بتزيل بتزيل الدهون يعني أنت عارف الفرق بين برسيل أوتوماتيك وبرسيل عادة الخشونة إن برسيل أوتوماتيك خشن عادة لأن الخشونة بتاعته ديت بتزيل النجاسة ودي نظرية فيزيائية أن الأكثر صلابة أكثر قوة ودي فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ما طهرني بالماء والثلج والبرد والبرد أكثر صلابة من الثلج لأن البرد عبارة عن كتل من الثلج متجمدة ف... فده المقصود إلا أن التعبت فيه واضح والله أعلم أن التراب لا يجزئ غيره فيه أن التراب لا يجزئ غيره فيه ولا يقاص عليه غيره في متنجس بكلب أو خنزير الحنابلة برضو قاصوا الخنزير على الكلب والراجح أن الخنزير لم يرد دليل فيه إنما الدليل في الكلب فقط لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولى بالتراب رواه مسلم وقص عليه خنزير إلا أن شيخ الإسلام تيميا رفض القياس والرجح أنه لا يقص عليه الخنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا يعني ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها يعني يضر يعني إمتى المسألة ديات ممكن يعني الله عنوان متى أعرف زوال النجاسة إذا انتفى الطعم أو اللون أو الريح ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها إذا بقي طعم النجاسة ماشي هو ده اللي يضر أما اللون أو الريح أو هما معا عجزا عن الطعم فلا يؤثر لما روي أن, خو... أن خولة بنت يسار بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره تعني الدم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره الأثر اللي هو اللي إيه؟ الطعم آه. ويجزئ في بول غلام لم يأكل الطعام أو لم يأكل طعام لشهوة نضحه وهو غمره بالماء لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن الله صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدع بماء فنضحه ولم يغسله وعن عليه مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الشجارية يغسل النطح والرش كده أو المسح دودة ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرته ما بالماء أو مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة لون النجاسة وريحها. لقوله صلى الله عليه وسلم في بول العربي أريقو عليه ذنوبا من ماء ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. رويا عن عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب الذنوبا من ماء والأمر يقتلل الوجوب دي مسألة اللي هي الأرض هل تطهر بالجفاف أو بالشمس أو بالريح والنجاسة هل تطهر بالنار؟ الراجح أن الاستحالة مطهرة وأن النجاسة لو تحولت من صورتها إلى صورة أخرى تطهرت أنتو إحنا خد إيه؟ خدناها قبل كده صحيح إيه؟ العبرة زوال عين النجاسة في الجفاف بالشمس والريح دي زوال عينها إلا الثوب والبدن الثوب والبدن لابد فيه من غسل بالماء ليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة التي خولة بنت يسار بيقال يكفيك الماء ولا يدرك أثر وأمرها بالماء وأمر أم سلمة بالماء بغسل الثوب بالماء وكذلك الفرش تقص على الماء السجاد وفرش البيت تقص على الماء لابد في... تقص على الثوب لابد فيها من ماء أما الأرض والصخور والحطان وغير ذلك فيكفي فيها الجفاف لما كانت من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغسل هذه الأشياء وكانت الكلاب تقبل وتدبر في, ب... في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تبول ولم يكن يغسلها صلى الله عليه وسلم والأمر اقتضى الوجوب وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع قال في الكافي ما الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره مسألة دي فيها كذا ماشي بس بغير الثوى البدا لا لا الثوى لا بد فيه من غسله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله أمر خاولة بنتي أصار أنت تغسله؟ لا حبال غسيل تج... بالجفاف تجف تطور لو جفت لو جفت وانت ما بتصليش في المكان ده ممكن تتركه يعني لو الأطفال باله في مكان في المز... في البيت وجف هذا المكان وأنا ما بصليش في المكان ده خلاص لازم نغسله لأنه هو النجاسة يشترط فيها للصلاة مكان ما بصليش فيه خلاص لا يهتم إنما لو مكان بتصلي فيه لازم تغسله أو تصلي على سجادة لا ما يطهر طراب ما بيتطهر حزاء جوه ولا بره جوه الحزاء لازم يتغسل طيب تطهر الخمرة بإنائها آخر حاجة بقى عشان نصلي إذا انقلبت خلا بنفسها الخمرة عند الحنبلة والإيمان الأربعة ناجسة هو بيقولوا بقى أن الخمرة تنجس ناجسة وتطهر إذا انقلبت خلا بنفسها ولا تطهر إذا انقلبت خلا بقصد تخليلها آه وفرقوا بين ده وده فالمسألة دي فيها حاجتين مهمين حاجة الأولينية هل, هل الخمرة ناجسة أصلاً ولا لا اختلف العلماء فيها إلى أئمة الأربعة على نجاستها والظاهرية على أنها طاهرة والراجح والله أعلم أن الخمرة طاهرة فيش دليل على نجاستها بل في العكس في أدلة قوية على أنها طاهرة راقت الخمرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بغسلها وغير ذلك من وغير ذلك من الأدلة إنما على كلام الحنابلة بقى لو انقلبت خلا بنفسها تطهر وبفعل فاعل لا تطهر طب إيه الفرق؟ ما الطهرة عين قالوا الفرق حديث إنها تطهر بالإجماع إن الخل اللي انقلب عن الخمر بنفسه تطهر بالإجماع وبالحديث الثاني بقى اللي هو إن رجل كان له أيتام فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لهم خمرا أخللها قال لا أرقها طب إزاي بقى الجمع بن دودة قالوا إن الإجماع هنا على إنها تنقلب بنفسها لما الخمرة في الهوى كده بتتخلل لأن الخمرة عبارة عن مرحلة ما بين مرحلتين مرحلة السكريات ومرحلة الخمر... الخل لان اعمارها اكسادة السكريات بتخش يتعمل لها اكسادة تبقى خمرة يتعمل لها اكسادة تبقى ايه تبقى خل فهي الخمرة في النص لو انا سبتها في الهواء كده هتتخلي اللي تبقى خل لو انا حطط لها مادة بتسرع الاكسادة ميت اكسجين ميت مش عارف ايه الحاجات دي هتوم جاء متحولها الخل بسرعة بيقولك ده ممنوع انك تحط لها ده ممنوع وتسيبها ت ده اللي جائز لا لو انت عملتها بنفسك ما تبقاش نهير عنده وقال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره وإذا خفي موضع النجاسة غسلها حتى يتيقن غسلها يخرج من العهد بيقين هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قالوا في الشرح مسألة لو واحد وقع نجاسة في على بدنه ومش عارف فين النجاسة لا يخرج من العهد حتى يغسل الثوب كله تفرض عارف مكان النجاسة كمه تنجس خلاص لو غسل الكم يبقى كده ايه ما يلزموش ان هو يخسل بقية البدأ الثوب انما كده يطهر الجزء المخصول بس ونكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين